dafa correct muy ada né bi guerneur da waxe pare muno nan ci baña tek ada lañ pare niou yalla défé maire fi ci dëkk bi ompul suñu digalté ak yow ompul jitu maire gi suñu jaxar jitu war nañ ci wax ndax ndek ndey gi ne ci dekk bi war fi wax ndax l'islam biñu bok war fi wax ndax doon jiñu nekk ci gi lima ci ték nak moddi daaw ci waxtu bi na ñaanoon la né su dewe né yalla mbolo mi yokku poklaalé ku fi téwon daaw toof téew fi rel di nga gis fakal kon nak ñu wax alhamdullahi bay ba ndëriñ li nga xamné ya ngoy def ci réew mi tektak li ngay agi tam taxaway bi da nga man daw moy na fi daw di fatali lo xamne ni ko gouverneur kall waxe yow ambassadeur du senegal nga bi geuna mag ci ambassadeur yi ndax ku xol pancart yi la wax ku deug general tektal la yu woné lolu ñuy wax kon nak sa deug deug gannaaw xam xam bi nday tour ci rew mi gannaaw tektal yu rafet yi ngay jox talibé yi ci lu jëm développement ligué gannaaw ta taxaway ci bitum rew ngay yëkëti sénégal di lepp luy xéttu nit ko ci lo L'histoire clicera mal dans ses défis. On se rend compte que Car peaks! Quand on a de la rue et qu'il est, le nazi Si on lui vient, yalla y a dedéhierstours en Senégal. Si on lancera tout seul, on lancera tout seul au Sénégal du ndax bala ngay mëna liggéy bala ngay wax plan de développement bala ngay lenen da fay jam jamm am sa réwmo li stabilité am sufa amul dara du mëna sodi. kon nak loolu yalla def na ko fi sénégal ñu ngi ñaar loolu kanam di ñaan ci gudditéegi fakk na motulon sax ñu wa ag ci ndax di nga ko def ndax yow gis loolu dul réw meek sénégal ak lukoy magal waxuma magal afrique kollat matul wonta ñu ag ci ndax xam nañ ne tax xelangi ci té diñ ko ñaan limay agalé rek modi a kër gi doom lañ fi té ta taxaway ni nga ñu taxawol gis nañ ko kall mana ak ba golou no ubito ak yow gi lu ni te kat xarit la di am mu la la lo def mu ne la am xarit la bo xamne so jume mu ko wax dama né bobu bobu lu nek ci mom lamay wax lu mu xalat set ko leere gi rek setul intérêt bopam wala ndax suma waxe li mu xagn ma li loolu itam mu ngi ci loolu ci mbirmu kon la ngeen bal ma naruma ci tok fi bes bi nek fi su lo tok lo se la amon duma leen wax euh وصلى <تصفيق> ثم على خلفه لا بشر انت وراء مطفى ولا لقوه بل مطفى تركب سفينه وقد الجمل نفرا واعلهم غرفه ورث خليل الخليل مجتنة. تجول فيها ولا ستحترقه تنقذ من صالب الى رحم اذا ما ضال بدا طوق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 أن تعظمها الظلام من ذلك النور والضياء وأن تهلينا إلى سبيل رشاد يا مصطفى من قبل نسى في عالم والكون لم تستهدر أخلاقه أيرون مظلق صناعك بعدما أسمعها على أخلاق لعلق الله اللهم صل على سيدنا محمد بن خاتمه سبقنا جرس عقب الاحي ولا دي لساتك المستقيم على ما سيبدو في باجيل بين جبينه يلوم فبفاهيد وجل متوقدي فمن كان أو من ده يكون كأحمد لظاما لأقنه نكار لملهدي أقر عليه النبوة حافن من الله برعان يلوع عشر وضمن إلى اسم النبي لسمه اسمه جاء قال في الخمس موز واشد وشق له من اسمه جله ولكن المعمود محمود ان محمد هذا المعمود هناك بدرجه لدينا صفوره <تصفيق> وكانت افضل من المعلمين ومن كرمهم ينصرون على تاكيد المسلمين من يكون ومن من إن هناك من يكون هناك به يكون من فيه هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من هناك من هناك من هناك من في من هناك من دارنا من هناك اکنون می‌مایشم، همیشه وقتی پل‌تو بیلا دادی، مایشم این شرایطی، پل‌تو بیلا قدری مایشم این آبامی، این نفرلگا سری دایده سر دو، حدس می‌گویم نه نه کنی سویی دو نه سبب قدره او آیات او اعمال، احیا سموئیلی و نادری سریم، لمن تهلنا بیمار تا یا رکولی، کس ناره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 محمد بشر لا البشر ولهو كل أخوة بين الحجر اللهم صل وسلم على أنسى تحيطه ايجاد ولي إيجاد براعة السهب ومن خاتميته برات المختم والكمال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بحر أنوارك ومارين أطرارك ولسان حجيتك وعرش مملكتك وطريق شريعتك المتلذز بتوحيدك إنساني عين وجود وسببي في كل موجود عيني آياني قرصك المتقدمين بالنور ضيائك سلاساً تدوم بدهمك وتفقى ببقائك سلاساً الله انتهى لها دون علمك سلاساً ترضيك وترضي وترضى بها أنا والذينا يا رب العرمين لي سعادة من اسرهم أقدارهم فوق الجباه إن لم أكن من فريق ربي جاي ومغني طيب لنا عسرا وقت لنا بالخير يا ملا لنا هر من فوا تهنيته ربي بما تج شبي بالمنتقل البدري الضبيا مؤمل سلام <تصفيق> عليك سلام عليك يا رب لنا صلي على خير لنا من على هلا بشار المولدي شار, شار النبي احمد شار ربي الاول فخصبي ربي امكانك ربي للارض شفي بكل خاف المذل ربي ربي شافي البديه نحنا مشاري الفلاح والسرور شاربي سعد الدور موشهي بين شهور وكجل كلالي شار الفراهي شار الزهاب فراهي وفخرنا والمرهي شار النبي لفضله. أَلَنْ بِشَارِ الْفَرَاهِي بشار الفاتحي اخلاق الفاتحي، من خص بي الفاتحي وعلى على البشار الحاتمي شعر النبي القاسمي وفاته الخاتمي وآخرين وأولين على البشار أهلاً بشاري ناصري للحق شاري العميري بدعر في شاري ظاهري بكل يوفي بشاري الهادي لمن هجير شعبي وقايد في شار السيدة أحمرين من عش السبعة يوم تزار سليم. كفاك لا سيالا من خطة يا في الحطة من ربه فالتغطى وشا لدينا من <تصفيق> على انبشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد القطفى من ملك عمر فلي. <تصفيق> وشهر خير الخلق شهر جميل الخلق شهر عظيم الخلق في المحكمين منذلين شهر الذي عثره إلهو صاره منه به خيره إن القضاء إلى على البليل عشر فيه ويومي ميلغرض في ذلك فحر ونري في الجليل. <تصفيق> في ذلك فحر ونري لما من خارق للي في البصر الى مقام علي من عجب زادت البحار وجبت من في أرض ما تدل زرو كما ترى قصر في ولكنهم في <تصفيق> نكدي لرميع برثي وعبدها مقدي من الخير لصلي ورنتو شيطاني جراوي مشاني من اوضه البراني جازم عبيد تليف أهلاً بيوم عيدي ما مثل عيدي أرحل بالمولودي في معال الظهري سنة أبناء عشر بيوم ثلين مولدي الكوني قلن بيوم مع مذلوم نادي قد حل بالمولود في معال <متصفيق> اكرم بشار العجمي ابرد شار الكرمي اكرم بأرض الحرمي مولي خير مرسلي. <متصفيق> Kamal al-Farrah, Kamal al بيوم سمي محمد الخير أسمي رمزاً لما نالسي من جديد يا جليل قلن بيوم سمي محمد الخير أسمي رمزاً لما لذو اليناد ولا حرين فكان ذا من الكريم المذرين. ربنا ربنا ربنا حتملي بالحسنى والجمالي بالحسنى لدى المقر الأسنى رفيق الأطني يا <مترجم> <مترجم> كلنا وليا لا نختفي غويا بجايا أمريكا صلى الله صلم الإله علي عبدال ما دام مقوم والإله من أبد لأسره يا ظالم يا حبي يا يا والصحبي والزوجي وكل عال حبي مع سلام لك يا ايها يا فر الناظم واسمح لي قارئ يا حضره ما اجب دعوان واجبل الذي ترجو بجاء احمد ما I am the Lord of